وسنقتل كل الأوغاد يا مسلم قم هي وثَر فدَم في الشريان تفجر أساد الحرب غدت تزعر وسنتقتل كل الأوغاد يا مسلم قم هي وثَر فدَم في الشريان تفجر أساد الحرب غدت تزعر فسنتقتل كل الأوغاد صباح صباح يا فضلات جيش سوف يباد سنحرر أرضا نهرا وسنقتل كل الأوغاة بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاة بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل Allah taala melihat jubah Azwi, sauf ibadat. Sana harir arzanna Rayi, wsa nafthul kull alauhat, wsa nafthul kull alauhat, wsa nafthul kull alauhat, wsa nafthul kull alauhat, wsa nafthul kull إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآسان نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجنال إن تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآسان نحن نكافح للإسلام نحن نُتَّقَى وَالْإِرْشَادُ نَحْنُ جُيُوشٌ قَدْ دَكَّتْ بِالْإِيمَانِ صُرُحَ الْحَاتِ وَتَعَالَتْ سَمَاءُ الْمَسْجِدِ وَنَادَى حَيَّ عَلَى الْجِنَانِ إِنْ كُنْتُمْ تَمِيتُونَ <تصفيق> فمن نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإرحاد وتعالت لسماء مجد ونادت حي على الجهاز إن كنت تريد تعال من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد